فلن ولينك قبلة ترباها فولي وجهك شطرا مسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوركم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه aami, <laughs>